كالفراش المبسوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم ما لا تسالنا يومئذ عن نعيم